كما يظنه بعض الجهله وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون والدليل على أنه ليس هارون اخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن ادريس عن ابيه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن المغيرة بن شعبه قال لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم انتهى هذا لفظ مسلم في الصحيح وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى ومعلوم أن هارون أخى موسى قبل مريم بزمن طويل وقال ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول الزمخشري إنما عنو هارون النبي ما نصه لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند ورواه الطبري عن السدي وليس بصحيح فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي أرأيتم شيئا يقرؤونه يا اخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين فلم أدر ما أجيبهم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم وروى الطبري من طريق ابن سيرين نبئت أن كعبا قال إن قوله تعالى يا اخت هارون ليس بهارون أخي موسى فقالت له عائشة كذبت فقال لها يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة انتهى كلام ابن حجر وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى يا اخت هارون أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران إلى آخر الحديث كما تقدم آنفا وبهذا الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له وقد قدمناه بلفظه عند مسلم في صحيحه تعلم أن قول من قال إن المراد هارون أخو موسى باطل سواء قيل إنها أخته أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته كما يقال للرجل يا اخى تميم والمراد يا اخى بني تميم لأنه من ذرية تميم ومن هذا القبيل قوله واذكر أخى عاد لأن هودا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته فهو أخو بني عاد وهم المراد بعاد في الآية لأن المراد بها القبيلة لا وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى فاعلم أن بعض العلماء قال إن لها أخا اسمه هارون وبعضهم يقول إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح وعلى هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها الآية وقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الآية وقوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ومنه في كلام العرب قوله وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان فجعل الفرقدين أخوين وكثيرا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا فقوله أخ الحرب يعني صاحبها ومنه قول الراعي وقيل لأبي ذؤيب عشيه سعدا لو تراءت لراهب بدومه تجعن دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج فقوله إخوان العزاء يعني أصحاب الصبر قوله تعالى فأشارت إليه معنى إشارتها إليه أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فالفعل الماضي الذي هو كان بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه السياق والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم لنا إن شاء الله لقاء آخر وإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته